بسم الله الرحمن الرحيم الشريف التاسع عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى نقص عليك مخاطبة من الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنباء ما قد سبق أخبار متقدمين ذكرا يعني القرآن من أعرض عنه يعني إعراض تكذيب به وزر الوز في اللغة الثقل ويعني, ويعني هنا العذاب لقوله خالدين فيه أو الذنوب لأنها سبب العذاب وساء يوم القيامة حملة شبه الوزر بالحمل لثقله قال الزمخشري شاء تجري مجرى بئس ففاعله ففاعلها مضمر يفسره حملة وقال غيره فاعلها مضمر يعود على الوزر يوم ينفخ في الصور أي ينفخ الملك في القرن وقرئ ننفخ بالنون أي بأمرنا زرق أي زرق الألوان كالسواد وقيل زرق العيون من العمى. يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرة أي يقول بعضهم لبعض في السر إلا بثم في الدنيا إلا عشر ليالٍ وذلك لاستقلالهم مدة الدنيا وقيل يعنون لبسهم في القبور يقول أمسلهم طريقة إلا بثم إلا يوما أي يقول أعلمهم بالأمور فالإضافة إليهم إلا بثم إلا يوما واحدا فاستقل المدة أشد مما استقلها غيره ينسفها ربي أي يجعلها كالغبار ثم يفرقها فيذرها قاعا صفصطة الضمير في يذرها للجبال والمراج موضعها من الأرض والقاع الصفصط المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع فيه لا ترى فيها عوجة المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني وبالفتح في الأشخاص والأرض شخص فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح وإنما قاله بالكسر مبالغة في نفيه فإن الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص، فنفاه ليكون غاية في نفع في نفي العوج من كل وجه. ولا أمت؟ الأمت هو الارتفاع اليسير. يتبعون الداعية، يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر. لا عوج له أي لا يعوج أحد عن اتباعه والمشي نحو صلته أو لا عوج لدعوته لأنها حقة. همسا هو الصوت الخفي لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يحتمل أن يكون الاستثناء مديف湯 ومن في موضع نصب بتنفع وهي واقعة على المشفوع له فالمعنى لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له. وأن يكون الاستثناء منقطعا ومن واقعة على الشافع والمعنى لكن من أذن له الرحمن يشفع ورضي له قولا إن أريد بمن أذن له الرحمن المشفوع فيه فاللازم فيه له بمعنى لأجله أي رضي قول الشافع لأجل المشفوع فيه وإن أريد الشافع فالمعنى رضي له قوله في الشفاعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضميران لجميع الخلق والمعنى ذكر في آية الكرسي ولا يحيطون به علما قيل المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولو أراد المعنى الأول لقال ولا يحيطون بعلمه ولذلك استثنى إلا بما شاء هناك ولم يستثن هنا وعنت الوجوه أي ذلت يوم القيامة ولا هضم أي بخسا ونقصا لحسنات أو يحدث لهم ذكرى أي تذكرا وقيل شرفا وهو هنا بعيد ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أي إذا أقرأك جبريل القرآن فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ وحينئذ تقرأه أنت فالآية تقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به وقيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين فأمر بأن يتأنا حتى تفسر له المعاني والأول أشهر عهدنا إلى آدم أي وصيناه أن يأكل من الشجرة فنسيا يحتمل أن يكون النسيان الذي هو ضد الذكر فيكون ذلك عذرا لآدم أو يريد الترك وقال ابن عطية ولا يمكن غيره لأن الناس لا عقاب عليه وقد تقدم الكلام على قصة آدم وإبليس في البقرة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي لا تطيعاه فيخرجكما من الجنة فجعل المسبب موضع السبب وخف آدم بقوله فتشقى لأنه كان المخاطب أولا والمقصود بالكلام وقيل لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بالرجال لا تضمأ فيها ولا تضحى الضمأ هو العطش والضحى هو البروز للشمس يخففان ذكر في الأعراف وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في البقرة اهبطا خطاب لآدم وحواه فإما يأتينكم هي إن الشرطيه دخلت عليها ما زائده وجوابها ثمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة معيشة ضنكة أي ضيقة فقيل إن ذلك في الدنيا فإن الكافر ضيق المعيشة لشدة حرصه وإن كان واسع الحال وقد قال بعض الصوفية لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتكدر عليه عيشه وقيل إن ذلك في البرزخ وقيل في جهنم بأكل الزقوم وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد هذا يوم القيامة وعذاب الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى أي يعني أعمى البصر فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من التركل من الذهول ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أي عذاب جهنم أشد وأبقى من العيشة الضنكي ومن الحشر أعمى أفلم يهدي لهم معناه أفلم يتبين لهم والضمير لقريش والفاعل بيهدي مقدر تقديره أفلم يهدي لهم الهدى أو الأمر وقال الزمخشري الفاعل الجملة التي بعده وقيل الفاعل ضمير الله عز وجل ويدل عليه قراءة أفلم نهدي بالنون وقال الكوفيون الفاعل كم يمشون في مساكنهم يريد أن قريشا يمشون في مساكن عاد وتمود ويعاينون آثار هلافهم لأولنها أي ذوي العقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما الكلمة هنا القضاء السابق والمعنى لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزاما أي واقعا بهم وأجل مسمى معطوف على كلمة أي لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزاما وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآي والمراد بالأجل المسمى يوم بدر وبذلك ورد تفسيره في البخاري وقيل المراد به أجل الموت وقيل القيامة وسبح يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة أو قول سبحان الله وهو ظاهر اللفظ بحمد ربك في موضع الحال أي وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح ويحتمل أن يكون المعنى سبح تسبيحا مقرونا بحمد ربك فيكون أمرا بالجمع بين قوله سبحان الله وقوله الحمد لله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إشارة إلى الصلوات الخمس عندما قال إن معنى فسبح الصلاة فالتي قبل طلوع الشمس الصبح والتي قبل غروبها الظهر والعصر ومن آناء الليل المغرب والعشاء الاخره وأطراف النهار المغرب والصبح وكرر الصبح في ذلك تأكيدا للأمر بها وسمى الطرفين أطرافا لأحد وجهين إما على نحو فقد صغت قلوبكما وإما أن يجعل النهار للجنس فلكل يوم طعف وآناء الليل ساعات واحدها هنا. ولا تمدن عينيك ذكر في الحجر ومد العينين هو تطويل النظر ففي ذلك دليل على أن النظر غير الطويل معفو عنه زهرة الحياة الدنيا شبه نعم الدنيا بالزهر وهو النوار لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل وفي نصب زهرة خمسة أوجه أن ينتصب بفعل مضمر على الذنب أو يضمن متعنا معنى أعطينا ويكون زهرة مفعولا ثانيا له أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور أو يكون بدلا من أزواجا على تقدير ذوي زهرة أو ينتصب على الحال لنفتنهم فيه أي لنختبرهم لا نسألك رزقا أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلوا بهذا أمركم الله ويتلوا هذه الآية لم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى البينة هنا البرهان والصحف الأولى هي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله والضمير في قالوا وفي أولم تأتيهم لقريش لما اقترحوا آية على وجه العناد والتعنت أجابهم الله بهذا الجواب والمعنى قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فلأي شيء تطلبون آية أخرى ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن وفيه من العلوم والقصص ما في الصحف الأولى فذلك بينة وبرهان على أنه من عند الله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله الآية معناها لو أهلكنا هؤلاء القصار قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا ولولا هنا عرض فقامت عليهم الحجة ببعثه صلى الله عليه وآله وسلم قل كل متربص أي قل كل واحد منا ومنكم منتظر لما يكون من هذا الأمر فتربصوا تهديد الصراط السوي المستقيم سورة الأنبياء عليهم السلام اقترب للناس حسابهم الناس لفظ عام وقال ابن عباس المراد به هنا المشركون من قريش بدليل ما بعد ذلك لأنه من صفاتهم وإنما أخبر عن الساعة بالقرب لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها ولأن كل آت قريب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني بالذكر القرآن ومحدث أي محدث النزول وأسروا النجوى الذين ظلموا الواو في أسر ضمير فاعل يعود على ما قبله والذين ظلموا بدل من الضمير وقيل إن الفاعل هو الذين ظلموا وجاء ذلك على لغة من قال أكلون البراغيث وهي لغة بني الحارس بن كعب وقال السيبويه لم تأتي هذه اللغة في القرآن ويحتمل أن يكون الذين ظلموا منصوبا بفعل مضمر على الذنب أو خبر بتداء مضمر والأول أحسن هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذا الكلام في موضع نصب بدل من النجوى، لأنه من الكلام الذي تناجوا به والبشر المذكور في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي يعلم القول إخبار بأنه ما تناجوا به على أنهم أسروا فإن قيل هل قال يعلم السر مناسبة لقوله أسر النجوى. فالجواب أن القول يشمل السر والجهر فحصل به ذكر السر وزيادة بل قالوا أضغاث أحلام أي أخلاط منامات وحكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم كما أرسل الأولون أي كما جاء الرسل المتقدمون بالآيات فليأتنا محمد بآية فالتشبيه في الإتيان بالمعجزة ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها لما قالوا فلياتنا بآية أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات فلما رأوها ولم يؤمنوا أهلكوا ثم قال أفهم يؤمنون أي أن حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك كحال من قبلهم ويحتمل أن يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن فهؤلاء كذلك ولا يكون على هذا جوابا لقولهم فليأتنا بآية بل يكون إخبارا مستأنفا على وجه التهديد وأهلكناها في موضع السفة للقرية والمراد أهل القرية وما, وما أرسلنا قبلك إلا رجالا رد على قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم والمعنى أن الرسل المتقدمين رجال من البشر فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولا أهل الذكر يعني أحضار أهل الكتاب وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام أي ما جعلنا الرسل أجسادا غير طاعمين ووحد الجسد لإرادة الجنس ولا يأكلون الطعام صفة لجسد وفي الآية رد على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ومن نشاء يعني المؤمنين فيه ذكركم أي شرفكم وقيل تذكيركم قصمنا أي أهلكنا وأصله من قصم الظهر أي كسره من قرية يريد أهل القرية قال ابن عباس هي قرية باليمان يقال لها حضور بعث الله إليها نبيا فقتلوه فصلت الله عليهم بخت نصر ملك بابل فأهلكهم بالقتل وظاهر اللفظ أنه على العموم لأن كم للتكثير فلا يريد قرية معينة يركضون عبارة عن فرارهم فيحتمل أن يكونوا ركب الدواب وركضوها لتسرع الجري أو شبهوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمن يركض الدابة لا تركضوا أي قيل لهم لا تركضوا والقائل لذلك هم الملائكة قالوه تهكما بهم أو رجال باختنصر ان إن كانت القرية المعينة قالوا ذلك لهم خداعا ليرجعوا فيقتلوهم اترفتم اين عمتم لعلكم تسألون تهكم بهم وتوبيخ ايرجعوا الى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون عما جرى عليكم ويحتمل ان يكون تسألون بمعنى يطلب لكم الناس معروفكم وهذا ايضا تهكم قالوا يا ويلنا الايه اعتراف وندم حين لم ينفعهم حصيداً خامدين شبه في هلاكهم بالزرع المحصود ومعنى خامدين موتى وهو تشبيههم بخمود النار لاعبين حال منفية أي ما خلقنا السماوات والأرض لأجل اللعب بل للاعتبار بها والاستدلال على صانعها لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا اللهو في لغة اليمن الولد وقيل المرأة ومن لدنا أي من الملائكة فالمعنى على هذا لو أردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه من الملائكة لا من بني آدم فهو رد على من قال إن المسيح ابن الله وعزير ابن الله والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله لاعبين وقال الزمخشري المعنى على هذا لو أردنا أن نتخذ لهوا لكان ذلك في قدرتنا ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة وفي كلا القولين نظر إن كنا فاعلين يحتمل أن تكون إن شرطية وجوابها فيما قبلها أو نافية والأول أظهر بل نقذف بالحق على الباطل الحق عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ما هو حق والباطل عام في أضداد ذلك فيدمغه اي يقمعه ويبطله وأصله من إصابة الدماغ ومن عنده يعني الملائكة ولا يستحسرون أي لا يعيون ولا, يمل ولا يملون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم هنا للاضراب عما قبلها والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدها من الأرض يتعلق بينشرون والمعنى أن الآلهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأرض فليست بآلهة في الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت هذا برهان على وحدانية الله تعالى والضمير في قوله فيهما للسماوات والأرض وإلا الله صفة لآلهة وإلا بمعنى غير فقطض الكلام أمرين أحدهما نفي كثرة الآلهة ووجوب أن يكون الإله واحدا والأمر الثاني أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره ودل على ذلك قوله إلا الله وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لو لم تذكر هذه الكلمة وقال كثير من الناس في معنى الآية إنها دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون، وذلك أن لو فرضنا إلى هين، فأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر نقيضاً، فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما، وذلك محال، لأن النقيضين لا يجد معان، وإما ألا تنفذ إرادة واحد منهما، وذلك أيضاً محال، لأن النقيضين لا يرتفعان معه. ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهما وقصورهما فلا يكونان إلهين وإما أن ينفذ أو تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخر فالذي تنفذ إرادته هو الإله والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله فالإله واحد وهذا الدليل إن سلمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصح من دليل التمانع وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالمة ألا ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان لمدينة واحدة ولا وليان لخطة واحدة لا يسأل عما يفعل لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في ملكه ما يشاء ولأنه حكيم فأفعاله كلها جارية على السكمة. وهم يسألون لفقد العلتين أن اتخذوا من دونه آلهة كرر هذا الإنكار استعظاما للشرك ومبالغة في تقضيحه لأن قبله من صفات الله ما يوجب توحيده وليناط به ما ذكر بعده من تعجيز المشركين وأنهم ليس لهم على الشرك برهان لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع هاتوا برهانكم تعجيز لهم وقد تكلمنا على هات في البقرة هذا ذكر من معي وذكر من قبلي رد على المشركين والمعنى هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي ليس فيهما ما يقتضي الاشراك بالله بل كلها متفقة على التوحيد وما أرسلنا الآية رد على المشركين والمعنى أن كل رسول إنما أتى بلا إله إلا الله عباد مكرمون يعني الملائكة وهم الذين قال فيهم بعض الكفار إنهم بنات الله فوصفهم بالعبودية لأنها تناقض النبوة ووصفهم بالكرامة لأن ذلك هو الذي غر الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا لا يسبقونه بالقول أي لا يتكلمون حتى يتكلم هو تأدبا معه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي لمن ارتضى أي يشفع له ويحتمل أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة أو في الدنيا وهي استغفارهم لمن في الأرض مشفقون أي خائفون ومن يقل منهم الآية على فرض أن لو قالوا ذلك ولكنهم لا يقولون وإنما مقصد الآية الرد على المشركين وقيل إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله كانتا رتقا ففتقناهما الرتق مصدر غصف به ومعناه الملتصق بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتح والفتق الفتح فقيل كانت السماوات ملصقة بالارض ففتقها الله بالهواء وقيل كانت السماوات ملتصقة بعضها ببعض والارضون كذلك ففتقهما الله سبعا سبعا والرؤية في قوله أولم يرى على هذا رؤية قلب وقيل فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات فرؤية على هذا يتعين وجعلنا من الماء كل شيء حي أي خلقنا من الماء كل حيوان ويعني بالماء المني وقيل الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان ويدخل في ذلك النبات باستعارة رواسي يعني الجبال أن تميد تقديره كراهية أن تميد يعني الطرق الكبار وإعرابه عند الزمخشري حال من السبل لأنه صفة تقدمت على النكرة لعلهم يهتدون يعني في طرقهم وتصرفاتهم سقفا محفوظا أي حفظ من السقوط ومن الشياطين عن آياتها معرضون يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك كل في فلك يسبحون التنوين في كل عوض عن الإضافة أي كلهم في فلك يسبحون يعني الشمس والقمر دون الليل والنهار إذ لا يوصف الليل والنهار بالسبح في الفلك فالجملة في موضع حال من الشمس والقمر أو مستأنفا فإن قيل لفظ كل مفرد ويسبحون جمع فكيف يعني الشمس والقمر وهما اثنان فالجواب أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثيرة قاله الزمخشري وقال القزنوي أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة وعبر عنهما بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسمحون لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح فإن قيل كيف قال في فلك وهي افلاك كثيرة فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه وذلك تقولهم كساهم الأمير حلة أي كسا كل واحد منهم حلة ومعنى الفلك جسم مستدير وقال بعض المفسرين إنه من موج وذلك بعيد والحق, والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته إلا بإخبار صحيح عن الشارع وذلك غير موجود ومعنى يسبحون يجرون أو يدورون وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء وقوله كل في فلك من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد سببها أن الكفار طعنوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بشر يموت وقيل إنهم تمنوا موته ليشمتوا به وهذا أنسبوا لما بعد أفإن ميت فهم الخالدون موضع دخول الهمزة فهم الخالدون وتقدمت أن الاستفهام له صدر الكلام كل نفس ذائقة الموت أي كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت والذوق هنا استعارة ونبلوكم بالشر والخير أي نختبركم بالفقر والغنى والصحة والمرض وغير ذلك من أحوال الدنيا ليظهر الصبر على الشر والشكر على الخير أو خلاف ذلك فتنة مصدر من, مصدر من معنى نبلوكم هذا الذي يذكر آلهتكم أي يذكرهم بالذم دلت على ذلك قرينة الحال فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح. والجملة تفسير للهزء أي يقولون أهذا الذي وهم بذكر الرحمن هم كافرون الجملة في موضع الحال أي كيف ينكرون ذمك لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمن فهم حق بالملامة وقيل معنى بذكر الرحمن تسميته بهذا الاسم لأنهم أنكروها والأول أغرق في ضلالهم خلق الإنسان من عجل خلق شديد الاستعجال وجاءت هذه العبارة للمبالغة كقولهم خلق حاتم من جود والإنسان هنا جنس وسبب الآية أن الكفار استعجلوا الآيات التي اقترحوها والعذاب الذي طلبوه فذكر, فذكر الله هذا توطئة لقوله فلا تستعجلون وقيل المراد هنا آدم لأنه لما وصلت الروح إلى صدره أراد أن يقوم وهذا ضعيف وقيل من عجل أي من طين وهذا أضعف سأريكم آياتي وعيد وجواب على ما طلبوه من التعجيل ويقولون الآية تفسير لاستعجالهم الوعد القيامة وقيل نزول العذاب بهم لو يعلم جواب لو محذوف حين مفعول به ليعلم أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا بل تأتيهم الضمير الفاعل للنار وقيل للساعة تبهتهم أي تفجأهم ولا هم ينظرون أي لا يؤخرون عن العذاب ولقد استهزئ الآية تسلية بالتأسي فحاق أي أحاط من يكلأكم أي من يحفظكم من أمر الله ومن استفهامية والمعنى تهديد وإقامة حجة لأنهم لو أجابوا عن هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ ثم جاءوا ثم جاء قوله بل هم عن ذكر ربهم معرضون بمعنى أنهم إذا سئلوا عن ذلك السؤال لم يجيبوا عنه لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابوا ولكنهم يعرضون عن ذكر الله أي عن الجواب الذي فيه ذكر الله وقال الزمخشري معنى الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكره فضلا عن أن يخافوا بأسه أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أي تمنعهم من العذاب وام هنا للاستفهام والمعنى الإنكار والنفي وذلك أنه لما سألهم عمن يكلأهم أخبر بعد ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم ثم احتج عن ذلك بقوله لا يستطيعون نصر انفسهم فإن من لا ينصر نفسه أولى أن لا ألا ينصر غيره ولا هم منا يصحبون الضمير للكفار أي لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ بل متعنا هؤلاء وآباؤهم أي متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله والإضراب ببل عن معنى الكلام المتقدم أي لم يحملهم على الكفر والاستهزاء نصر ولا حفظ بل حملهم على ذلك أن متعناهم وآباؤهم ننقصها من أطرافها ذكر في الرعب ولا يسمع الصم الدعاء إشارة إلى الكفار والصم استعارة في إفراف إعراضهم نفحة أي خطرة وفيها تقليل العذاب والمعنى أنهم لو أرادوا أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم ونضع الموازين القسط أي العدل وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع لأنه مصدر وصف به كالعدل والرضا وعلى تقدير ذوات القسط ومذهب أهل السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال والخفة والثقل المتعلقة بالأجسام إما صحف الأعمال أو ما شاء الله وقالت المعتزلة إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء ليوم القيامة وقال ابن عطية تقديره لحساب يوم القيامة أو لحكمة فهو على حذف مضاف وقال الزمخشري هو كقولك كتبت الكتاب لست خلونا من الشهر نفقال حبة أي وزنها والرفع على أن كان تام والنصب على أنها ناطفة واسمها مضمر الفرقان هنا التوراة وقيل التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة وهذا ذكر يعني القرآن رشده أي إرشاده إلى توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك من قبل أي قبل موسى وهارون وقيل آتيناه رشته قبل النبوة وكنا به عالمين أي علمناه أنه يستحق ذلك التماثيل يعني الأصنام وكانت على صور بني آدم وجدنا آباءنا اعتراف بالتقليد من غير دليل قالوا أجئتنا بالحق أي هل الذي تقول حق أم مزاح وانظر كيف عبر عن الحق بالفعل وعن اللعب بالجملة الاسمية لأنه أثبت عندهم فطرهن أي خلقهن والضمير للسماوات والأرض أو التماثيل وهذا أليق بالرد عليهم بعد أن تولوا مدبرين يعني خروجهم إلى عيدهم جذاذا أي فتاة ويجوز فيه الضم والكسر والفتح وهو من الجذ بمعنى القطر إلا كبيرا لهم ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلق القدوم في يده لعلهم إليه يرجعون الضمير للصنم الكبير أن يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء وقيل الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أي يرجعون إليه سيبين لهم الحق قالوا من فعل هذا قبله محذوف تقديره فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورا فقالوا من فعل هذا فتن يذكرهم أن يذكرهم بالذنب وبقوله لا أكيدن أصنامكم يقال له إبراهيم قيل إن إعراب إبراهيم منادى وقيل خبر مبتدأ مضمر وقيل رفع على الإهمال والصحيح أنه مفعول لم يسم فاعله لأن المراد الاسم المسمى وهذا اختيار ابن عطية والزمخشري لعلهم يشهدون أن يشهدون عليه بما فعل أو يحضرون عقوبتنا له قال بل فعله كبيرهم قصد إبراهيم عليه السلام بهذا القول تركيتهم وإقامة الكجة عليهم فأنه يقول إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل وإن لم يقدر فليس بإله ولم يقصد الإخبار المحض لأنه كذب فإن قيل فقد جاء في الحديث إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات أحدها قوله فعله كبيرهم فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره الكذب وإن كان القصد به معنى آخر ويدل على ذلك قوله فاسالوهم إن كانوا ينطقون لأنه أراد به أيضا تبكيتهم وبيان ضلالهم فرجعوا إلى أنفسهم أي رجعوا إليها بالفكرة والنظر أو رجعوا إليها بالملامه فقالوا إنكم أنتم الظالمون أي الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا ينطق ولا يقدر على شيء أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه إنه لمن الظالمين وفي تعنيفه على أعين الناس ثم نقصوا على رؤوسهم استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي فكيف تأمرنا بسؤالهم فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون وهم مع ذلك يعبدونهم فهذه غاية الضلال في فعلهم وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم ويحتمل أن نكسوا على رؤوسهم بمعنى رجوعهم عن المجادلة إلى الانقطاع فإن قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحج، ويحتمل على هذا أن يكون نكس على رؤوسهم حقيقة أي أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحج. أف لكم تقدم الكلام على أف في الإسراء قالوا حرقوه لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما أي ذات برد وسلام وجاءت العبارة هكذا للمبالغة واختلف كيف بردت النار فقيل أزال الله عنها ما فيها من الحر والإحراق وقيل دفع عن جسم إبراهيم حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيها وقيل خلق بينه وبينها حائلا ومعنى السلام هنا السلامة وقد روى أنه لو لم يقل سلاما لهلك إبراهيم من البرد وقد أضربنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحتها ولأن ألفاظ القرآن لا تقطضيه إلى الأرض التي باركنا فيها هي الشام خرج إليها من العراق وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها نافلة أي عطية والتنفيل العطاء وقيل سماه نافلة لأنه عطاء بغير سؤال فكأنه تبرع وقيل الهبة إسحاق والنافلة يعقوب لأنه سأل إسحاق بقوله لي من الصالحين فأعطي يعقوب زيادة على ما سأل واختار بعضهم على هذا الوقف على إسحاق لبيان المعنى وهذا ضعيف لأنه معطوف على كل قول يهدون بأمرنا أن يرشدون الناس بإذننا ولوطا قيل إنه انتصب بفعل مضمر يفسره آتيناه والأظهر أنه انتصب بالعطف على موسى وهارون أو إبراهيم وانتصب ونوحا وداود وسليمان وما بعدهم بالعطف أيضا وقيل بفعل مضمر تقديره ذكر آتيناه حكما أي حكما بين الناس أو حكمة من القرية هي سدوم من أرض الشام وأدخلناه في رحمتنا أي في الجنة أو في أهل رحمتنا نادى من قبل أي دعا قبل إبراهيم ولوط من الكرب يعني من الغرق ونصرناه من القوم تعدى نصرناه بمن لأنه مطاوع انتصر المتعدي بمن أو تضمن معنى نجيناه أو أجرناه وداود وسليمان كان داود نبيا ملكا وكان ابنه سليمان ابن أحد عشر عاما في الحرث قيل زرع وقيل كرم والحرث يقال فيهما إذ نفشت رعت فيه بالليل لحكمهم الضمير لداود وسليمان والمتخاصمين وقيل لداود وسليمان خاصة على أن يكون أقل الجمع اثنين ففهمناها سليمان تقاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة الغنم فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبو فدخل عليه فقال يا نبي الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع قال وما هو؟ قال يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع بألبانها وصوفها ونسكها فإذا أقمل الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والأرض بزرعها إلى ربها فقال له داود وفقت يا بني وقضى بينهما بذلك ووجه حكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع وواجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرف حتى يزول الضرر والنقصان ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لحكمه واختلف الناس هل كان حكمهما بوحي أو اجتهاد فمن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء وروي أن داود رجع عن حكمه لما تبين له أن الصواب خلافه وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء وعلى القول بالجواز اختلف هل وقع أم لا وظاهر قوله ففهمناه سليمان أنه كان باجتهاد فخص الله به سليمان ففهم القضية ومن قال كان بوحي جعل حكم سليمان ناسخا لحكم داود وأما حكم إفساد المواشي الزرع في شرعنا فقال مالك والشافعي يضمن أرباب المواشي ما أسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك وعلى هذا يدل حكم داود وسليمان لأن النفش لا يكون إلا بالليل وقال أبو حنيفة لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جرحها جبار جبار بضم الجيم يقال ذهب دمه جبارا أي هدرا وفي الحديث المعدن جبار أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره انتهى وكل آتيناه حكما وعلما قيل يعني في هذه النازلة وأن داود لم يخطئ فيها ولكنه رجع إلى ما هو أرجح ويدل على هذا القول أن كل مجتهد مصيب وقيل بل يعني حكما وعلما في غير هذه النازلة وعلى هذا القول فإنه أخطأ فيها وأن المصيب واحد من المجتهدين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كان هذا التسبيح قول سبحان الله وقيل الصلاة معه إذا صلى وقدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أغرب إذ هي جماد وكنا فاعلين أي قادرين على أن نفعل هذا وقال ابن عطية معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك مناصفة صنعت لبوس يعنده على الحديد وأول من صنعها داود عليه السلام وقال ابن عطية اللبوس في اللغة السلاح وقال الزمخشري اللبوس اللباس لتحصنكم من بأسكم أي لتقيكم في القتال وقرئ بالياء والتاء والنون فنون لله تعالى والتاء للصنعة والياء لداود أو لللبوس. فهل أنتم شاكرون لفظ استفهام وقيل استدعاء إلى الشكر ولسليمان الريح عاصفة عطف الريح على الجبال والعاصفة هي الشديدة فإن قيل كيف يقال عاصفة وقال في صادر خاء أي فالجواب أنها كانت في نفسها لينة طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين وقيل كانت رقاء رخاء في ذهابه وعاصفة في رجوعه إلى وطنه لأن عادة المسافرين الإسراع في الرجوع وقيل كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته إلى الأرض التي باركنا فيها يعني أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكه فخص في الآية الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقال منها يغوصون له أي يدخلون في الماء ليستخرجوا له الجواهر من البحار عملا دون ذلك أقل من الغوص كالبنيان والخدمة وكنا لهم حافظين أي نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره أو نحفظهم من السادم ما صنعوا وقيل معناه عالمين بعددهم وأيوب إذ نادى ربه كان أيوب عليه السلام نبيا من الروم وقيل من بني إسرائيل وكان له أولاد ومال كثير فأذهب الله ماله فصبر ثم أهلك الأولاد فصبر ثم سلط البلاء على جسمه فصبر إلى أن مر به قومه فشمتوا به فحينئذ دعا الله تعالى على أن قوله ما السني الضر وأنت أرحم الراحمين ليس تصريحا بالدعاء ولكنه ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ووصف ربه بغاية الرحمة ليرحمه فكان في ذلك من حسن التلطف ما ليس في التصريح بالطلب تعليق المراد بالبلاء المرض الذي أصابه وهو مرض باطني لا تنفر منه الطباع البشرية لعصمة الأنبياء من ذلك انتهى التعليق فكشفنا ما به ضر. لما استجاب الله له أنبع له عينا من ماء فشرب منه واغتسل فبرئ من المرض والبلاء واتيناه أهله ومثلهم معهم روي أن الله أحيى أولاده الموتى ورزقه مثلهم معهم في الدنيا وقيل في الآخرة وقيل ولدت امرأته مثل عدد أولاده الموتى ومثلهم معهم وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من ماله رحمة من عندنا أي رحمة لأيوب وذكرى لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين وذا الكفري قيل هو الياس وقيل زكريا وقيل نبي بعث إلى رجل واحد وقيل رجل صالح غير نبي وسمي ذا الكفل أي ذا الحظ من الله وقيل لأنه تكفل لليسع بالقيام للأمر من بعده وذى هو يونس عليه السلام والنون هو الحوت نسب إليه لأنه التقم إذ ذهب مغاضباً أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون حتى أدركه ضجر منهم فخرج عنهم ولذلك قال الله ولا تكن كصاحب الحود ولا يصح قول من قال مغاضبا لربه فظن ان لن نقدر عليه أي ظن ان لن نضيق عليه فهو من معنى قوله قدر عليه رزقه وقيل هو من, من القدر والقضاء أي ألا نضيق عليه بعقوبة ولا يصح قول من قال إنه من القدرة فنادى في الظلمات قيل هذا الكلام محذوف لبيانه في غير هذه الآية وهو أنه لما خرج ركب السفينة فرمي في البحر فالتقمه الحوت فنادى في الظلمات وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت ويحتمل أنه عبر بالظلمة عن بطن الحوت لشدة ظلمته كقوله وتركهم في الظلمات ألا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين أن مفسرة أو مصطرية على تقدير نادى بأنف والظلم الذي اعترف به كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم ونجيناه من الغم يعني من بطن الحوت وإخراجه إلى البر وكذلك ننجي المؤمنين يحتمل أن يكون مطلقا أو لمن دعا بدعاء يونس ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة اخي يونس النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له لا تذرني فردا أي بلا ولد ولا وارث وأنت خير الوارثين إن لم ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين فهو استسلام لله تعالى وأصلحنا له زوجة يعني ولدت له بعد أن كانت عقيمة واسم زوجته أشياع قاله السهيلي يسارعون في الخيرات والضمير للأنبياء المذكورين رغبا ورهبا الرغب الرجاء والرهب الخوف وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي والرهب أن ترفع ظهورها والتي أحسنت فرجها هي مريم بنت عمران ومعنى أحسنت من العفة أي أعفته عن الحرام والحلال كقولها لم يمسسني بشر فنفخنا فيها من روحنا أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعها ونسب الله النفخ إلى نفسه لأنه كان بأمره والروح هنا هو الذي في الجسد وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو للملك آية أي دلالة ولذلك لم يثني إن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة وهو خطاب للناس كافة أو للمعاصرين لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي إنما بعث الأنبياء المذكورين بما أمرتم به من الدين لأن جميع الأنبياء متفقون في أصول العقائد فتقطعوا أمرهم أي اختلفوا فيه وهو استعارة من جعل الشيء قطعا والضمير للمخاطبين فقيل فالأصل تقطعتم فلا كفران لسعيه أي لإبطال ثواب عمله وإنا له كاتبون أي نكتب عمله في صحيفته وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون قرئ حرم بكسر الحاء وهو بمعنى حرام واختلف في معنى الآية فقيل حرام بمعنى ممتنع على قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة أو ممتنع على قرية أهلكها الله أن يرجع إلى الدنيا ولا زائدة في الوجهين وقيل حرام بمعنى حتم واقع لا محالة ويتصور فيه الوجهان وتقول لا نافية فيهما أي حتم عدم رجوعهم إلى الله بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة ولا على هذا نفيط أيضا ففيه رد على من أنكر البعث حتى إذا فتحت يأجود ومأجوج حتى هنا حرف باتداء أو غاية متعلقة بيرجعون وجواب إذا فإذا هي شاخصة وقيل الجواب يا ويلنا لأن تقديره يقولون يا ويلنا وفتحت يأجود ومأجوج أي فتح سدها فحذف المضاف، وهم من كل حدب ينسلون الحدب المرتفع من الأرض، وينسلون يسرعون، والضمير ليأجوج ومأجوج أي يخرجون من كل طريق لكثرتهم وقيل لجميع الناس الوعد الحق يعني القيامة، فإذا هي شخصة إذا هنا للمفاجأة، والضمير عند سيبويه ضمير القصة، وعند الفرائ للابصار. وشاخفة من الشخوص وهو احداد النظر من الخوف إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هذا خطاب للمشركين والحصب ما توقد به النار كالحطب وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه حطب جهنم والمراد بما تعبدون الاصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها واردون الورود هنا الدخول زفير ذكر في هود لا يسمعون قيل يجعلون أو يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئا وقيل يصمهم الله كما يعميهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى سبقت أي قضيت في الأزل والحسنى السعادة ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فقال إن عيسى وعزيرا والملائكة قد عبدوا فالمعنى إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من سبقت له السعادة حسيسها أي صوتها الفزع الأكبر أهوال القيامة على الجملة وقيل ذبح الموت وقيل النفخة الأولى في الصور لقوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض كقي السجل للكتب السجل الصحيفة والكتاب مصدر أي كما يطوى السجل ليكتب فيه أو ليصان الكتاب الذي فيه وقيل السجل رجل كاتب وهذا ضعيف وقيل هو ملك في السماء الثانية ترفع إليه الأعمال وهذا أيضا ضعيف كما بدأنا أول خلق نعيده أي كما قدرنا على البداء نقدر على الإعادة فهو كقوله كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقيل المعنى نعيدهم على الصورة التي بدأناهم كما جاء في الحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده والكاف متعلقة بقوله نعيده فاعلين تأكيدا لوقوع البعث ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر في الزبور هنا قولان أحدهما أنه كتاب داود والذكر هنا على هذا التوراة التي أنزل الله على موسى وما في الزبور من ذكر الله تعالى والقول الثاني أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء والذكر على هذا هو اللوح المحفوظ أي كتب الله هذا في الكتاب الذي أفرد له بعدما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلها والأول أرجح لأن إطلاق الزبور على كتاب داود أظهر وأكثر استعمالا ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربها وقيل الأرض المقدسة وقيل أرض الجنة والأول أظهر والعباد الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بظهور غيب مصداقه في الوجود إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفيه تشريف عظيم وانتصب رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول والمعنى على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقديره أرسلناك راحمين للعالمين أو يكون مفعولا من أجله والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة فإن قيل رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به فالجواب من وجهين أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنوا فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها لهم والآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك آذنتكم على سواء أي أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام وتبليغ إلى جميعكم لم يختص به واحد دون آخر وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إن هنا وفي الموضع الآخر نافيا وأدري فعل علق عن معموله لأنه من أفعال القلوب وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى فيجب وصله معه والهمزة في قوله أقريب للتسوية لا لمجرد الاستفهام وقيل يوقف على إن أدري في الموضعين ويبتدأ بما بعده وهذا خطأ لأنه يطلب لعله فتنى الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم ومتاع إلى حين أي الموت أو القيامة المستعان على ما تصفون أي أستعين به على الصبر على ما تصفون من الكفر والتكذيب سورة الحج اتقوا ربكم تكلمنا على التقوى في أول البقرة إن ذلزلة الساعة أي شدتها وهولها كقوله وزلزل أو تحريك الأرض حينئذ كقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها والجملة تعليل للأمر بالتقوى واختلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة أو بعد أن تقوم القيامة والأرجح أن ذلك قبل القيامة لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لا بعد القيامة يوم ترونها العامل في الظرف تذهل والضمير للزلزلة وقيل الساعة وذلك ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها تذهل الذهول هو الذهاب عن الشيء مع دهشة مرضعة إنما لم يقل مرضع لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة وانتدياها للصبي والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به فقال مرضع ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع سبيها من فم الصبي حينئذ وترى الناس سكارة تشبيهم بالسكارة من شدة الغم وما هم بالسكارة نفي لحقيقة السكر وقرئ سكرى والمعنى متفق ومن الناس من يجادل في الله نزلت في النظر ابن الحارث وقيل في أبي جهل وهي تتناول كل من اتصف بذلك شيطان مريض أي شديد الإغواء ويحتمل أن يريد شيطان الجن أو الإنس كتب تمثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوب ويحتمل أن يكون بمعنى قضية كقولك كتب الله أنه في موضع المفعول الذي لم يسمى فاعله فأنه عطف عليه وقيل تأكيد من تولاه أي تبعه أو اتخذه وليا والضمير في عليه وفي أنه في الموضعين وفي تولاه للشيطان وفي يضله ويهديه للمتولي له ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولا لمن يجادل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث الآية معناها إن شكتتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم تعلموا أن الذي قدر على أن خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثانية مرة وأن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم خلقناكم من تراب إشارة إلى خلق آدم وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذريته وهو أصلهم من علقة العلقة قطعة من دم جامدة من مضغة أي قطعة من لحم مخلقة المخلقة التامة الخلقة وغير المخلقة غير التامة كالسقط وقيل المخلقة المسوات السالمة من النقصان لنبين لكم أن لا تتعلق بمحذوف تقديره ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث ونقر فعل مستأنف إلى أجل مسمى يعني وقت وضع الحمل وهو مختلف وأقله ستة أشهر إلى ما فوق ذلك نخرجكم طفلا أفرده لأنه أراد الجنس أو أراد نخرج كل واحد منكم طفلا لتبلغوا أشدكم هو كمال القوة والعقل والتمييز وقد اختلف فيه من ثمان عشرة سنة إلى خمس وأربعين أرذل العمر ذكر في النحل هامدة يعني لا نبات فيها اهتزت تحركت بالنبات وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء وربت انتفخت زوج بهيج أي صنف عجيب ذلك بأن الله هو الحق أن أي ذلك المذكور من أمر الإنسان والنبات حاصل بأن الله هو الحق هكذا قدره الزمخشري والباء على هذا سببية وبهذا المعنى أيضا فسره ابن عطية ويلزم على هذا ألا يكون قوله وأن الساعة آثية معطوفا على ذلك لأنه ليس بسبب لما ذكر فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب لما ذكر ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض أو على تقدير والأمر أن الساعة وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه ببعض فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف والعطف لا يصح أما قوله على تقدير الأمر أن الساعة فذلك استئناف وقطع للكلام الأول ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة فكيف يجعل ذكرها مقطوعا مما قبله والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية وإنما يقدر لها فعل تتعلق به ويقتضيه المعنى وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وبأن الساعة آتية فيصح عطف وأن الساعة على ما قبله بهذا التقدير وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله ذلك مما استدل عليها بخلقه الإنسان والنبات ومن الناس من يجادل في الله بغير علم نزلت في من نزلت فيه الأولى وقيل في الأخنس بن شريق ثاني عطفه كناية عن المتكبر المعرض له في الدنيا خزي إن كانت في بن الحارث فالخزي أسره ثم قتله وكذلك قتل أبي جهل ذلك بما قدمت يداك أي يقال له ذلك بما فعلت وبعدل الله لأنه لا يظلم العباد من يعبد الله على حر نزلت في قوم من الأعراب كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال هذا دين حسن وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام فالحرف هنا كناية عن المقصد وأصله من الانحراف عن الشيء أو من الحرف بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدين لا في وسط خسر الدنيا والآخرة خسارة الدنيا بما جرى عليه فيها وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده ما لا يضره يعني الأصمام ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فيها إشكالان الأول في المعنى وهو كونه وصف الاصنام بأنها لا تضر ولا تنفع ثم وصفها بأن ضرها أقرب من نفعها فنفى الضر ثم أثبته فالجواب أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئا والضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره والإشكال الثاني دخول اللام على من؟ وهي في الظاهر مفعول واللام لا تدخل على المفعول وأجاب الناس في عن ذلك بثلاثة أوجه أحدها أن اللام مقدمة على موضعها كأن الأصل أيقال يقال يدعو من لضره أقرب من نفعه فموضعها الدخول على المبتدأ والثاني أن يدعو, أن يدعو هنا كرر تأكيدا ليدعو الأول وتم الكلام عنده ثم ابتدأ قوله لمن ضره فمن مبتدا وخبره لبئس المولى وثالثها أن معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصنام فدخلت اللام على مبتدا في أول الكلام المولى هنا بمعنى الولي العشير الصاحب فهو من العشيرة إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية لما ذكر أن الأصمام لا تنفع من عبدها قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع وهو دخول الجنة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع السبب هنا الحبل والسماء هنا سقف البيت وشبهه من الأشياء التي تعلق منها الحبال والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل يقال قطع الرجل إذا اختنق ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف والمراد بالاختناق هنا ما يفعله من, من اشتد غيظه وحسرته أو طمعا فيما لا يصل إليه كقوله للحسود متكمدا أو اختنق. فإنه فإنك لا تقدر على غير ذلك وفي معنى الآية قولان الأول أن الضمير فيه ينصره لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى على هذا من كان من الكفار يظن ألا لن ينصر الله محمدا فليختنق بحبل فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفار فموجب الاختناق هو الغيظ من نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقول الثاني أن الضمير في ينصره عائد على من والمعنى على هذا من ظن بسبب ضيق صدره وكسرة غمه ألا ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه فإنه لا يقدر على غير ذلك فموجب الاختناق على هذا القنوط والسخط من القضاء وسوء الظن بالله حتى ييأس من نصره ولذلك فسر بعضهم أن لن ينصره الله بمعنى أن يرزقه وهذا القول أرجح من الأول لوجهين أحدهما أن هذا القول مناسب لمن يعبد الله على حرف لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظن أن الله لن ينصره فيكون هذا الكلام متصلا بما قبله ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية إن الله يفعل ما يريد، أي الأمور بيد الله، فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله، ولا ينقرب إذا أصابته فتنة. والوجه الثاني أن الضمير في ينصره على هذا القول يعود على ما تقدمه، وأما على القول الأول. فلا يعود على مذكور قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ الكيد هنا يراد به اختناقه وسمي كيدا لأنه وضعه موضع الكيد إذ هو غاية حيلته والمعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظه من الأمر أي ليس يذهبه وكذلك أنزلناه الضمير للقرآن أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله آيات بينات وأن الله يهدي من يريد قال ابن عطية أن في موضع خبر الابتداء والتقدير الأمر أن الله وهذا ضعيف لأن فيه تكلف إضمار وقطع كلام عن المعنى الذي قبله وقال الزمخشري التقدير لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات فجعل أن تعليلا للإنزال وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو والصحيح عندي أن قوله وأن الله معطوف على آيات بينات لأنه مقدر بالمصدر فالتقدير أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد أن يهديه والصابئين ذكر في البقرة وكذلك الذين هادوا والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون إن الخير من النور والشر من الظلمه والذين أشرقوا هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم إن الله يفصل بينهم هذه الجملة هي خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية وقررت مع الخبر للتأكيد وفصل الله بينهم بأن يبين لهم أن الإيمان هو الحق وسائر الأديان باطلة وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار يسجد له من في السماوات ومن في الأرض دخل في هذا من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الملائكة والجن ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية إلا أن يكون ذكرهم في آخرها على وجه التجريد وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر بعدهما وإنما المراد به الانقياد ثم إن الانقياد يكون على وجهين أحدهما الانقياد لطاعة الله طوعا والآخر الانقياد لما يجري, لما يجري الله على المخلوقات في أفعاله وتدبيره شاء أو أبوا وكثير من الناس إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة الله فيكون كثير من الناس معطوفا على ما قبله من الأشياء التي تسجد ويكون قوله وكثير حق عليه العذاب مستأنفا يراد به من لا ينقاد للطاعة ويوقف على قوله وكثير من الناس وهذا القول هو الصحيح وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصح تفضيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى وقيل إن قوله وكثير من الناس معطوف على ما قبله ثم عطف عليه كثير حق عليه العذاب فالجميع على هذا يسجد وهذا ضعيف لأن قوله حق عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حق عليه العذاب بتركه للسجود وتأوله الزمخشري على هذا المعنى بأن إعراب كثير من الناس فاعل بفعل مضمر تقديره تسجد السجود طاعة أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره مثاب وهذا تكلف بعيد هذان خصماني الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف في أديانهم وهو قول ابن عباس وقيل نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيده بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبه فالآية على هذا مدنية إلى تمام ست آيات والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة والمراد به هنا الجماعة والإشارة بهذان إلى الفريقين اختصموا في ربهم أي في دينه وفي صفاته والضمير اختصموا لجماعة الفريقين فأما الذين كفروا الآية حكم بين الفريقين بأن جعل للكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا قطعت لهم ثياب من نار أي فصلت على قدر أجسادهم وهو مستعار من تفصيل الثياب الحميم الماء الحار. يصهر به ما في بطونهم أي يذاب وذلك أن الحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى بطونهم فأذاب ما فيها وقيل معنى يصهر ينضج مقامع جمع مقمعة أي مقرعة من حديد يضربون بها وقيل هي السياطة من غم بدل من المجرور قبله وذوق التقدير يقال لهم ذوق من أساور من ذهب من لبيان الجنس أو للتبعيض وفسرنا الأساور في الكهف ولؤلؤا بالنصب مفعول بفعل مضمر أي يعطون لؤلؤا أو معطوف على موضع من أساور إذ هو مفعول وبالخفض معطوف على أساور أو على ذهب الطيب من القول قيل هو لا إله إلا الله واللفظ أعم من ذلك صراط الحميد أي صراط الله فالحميد اسم الله ويحتمل أن يريد الصراط الحميد وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع إن الذين كفر خبره محذوف يدل عليه قوله نذقه من عذاب أليم وقيل الخبر يصدون على زيادة الواو وهذا ضعيف وإنما قال يصدون بدفظ المضارع ليدل على الاستمرار على الفعل سواء بالرفع مبتدا وخبره مقدر والجملة في موضع المفعول الثاني لجعلنا وقرئ بالنصب على أنه المفؤول الثاني والعاكف فاعل به العاكف فيه والباد العاقف المقيم في البلد والبادي القادم عليه من غيره والمعنى أن الناس سواء في المسجد الحرام لا يختص به أحد دون أحد وذلك إجماع وقال أبو حنيفة حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء وليس لأحد فيها ملك والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة وقال مالك وغيره ليست الدور في ذلك كالمسجد بل هي متملكة بإلحاد بظلم الإلحاد الميل عن الصواب والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر لأن الذنوب في مكة أشد منها في غيرها وقيل هو استحلال الحرام ومفعول يرد محذوف تقديره من يرد أحدا أو من يرد شيئا وبإلحاد بظلم حالان مترادفان وقيل المفعول قوله بإلحاد على زيادة الباء وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت العامل في إذ مضمر تقديره اذكر وبوأنا أصله من باء بمعنى رجع ثم ضوعف ليتعدى واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله تبوئ المؤمنين إلا أن هذا المعنى يشكل هنا لقوله لإبراهيم لتعد الفعل باللام وهو يتعدى بنفسه حتى قيل اللام زائدة وقيل معناه هيئنا وقيل جعلنا والبيت هنا الكعبة ورؤية أنه كان آدم يعبد الله فيه ثم درس بالطوفان فدل الله إبراهيم عليه السلام على مكانه وأمره ببنيانه ألا تشرك أن مفسره والخطاب لإبراهيم عليه السلام وإنما فسرت تبوئة البيت بالنهي عن الاشراك والأمر بالتطهير لأن التبوئة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك طهرا بيتها عام في التطهير من الكفر والمعاصي والانجاس وغير ذلك والقائمين يعني المصلين وأذن في الناس بالحج خطاب لإبراهيم وقيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأول هو الصحيح روي أنه لما أمر بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس ونادى أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجوا فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره لبيك اللهم لبيك فجرت التلبية على ذلك يأتوك رجالا جمع راجل أي ماشيا على رجلي وعلى كل ضامر الضامر يراد به كل ما يركب من فرس وناقة وغير ذلك وإنما وصفه بالضمور لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد ضموره وقوله وعلى كل ضامر حال معطوف على حال كأنه قال رجالا وركبان واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من الركوب واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر بهذه الآية على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر يأتينا صفة لكل ضامر لأنه في معنى الجمع من كل فج عميق أي طريق بعيد منافع لهم أي بالتجارة وقيل أعمال الحج وثوابه واللفظ أعم من ذلك ويذكر اسم الله يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها وفي الهدايا والضحايا وقيل يعني الذكر على الإطلاق وإنما قال اسم الله لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء في أيام معلومات هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة لأن هذه هي أيام الضحايا عنده ولم يجز ذبحها بالليل لقوله في أيام وقيل الأيام المعلومات عشر ذلكجة ويوم النحر والثلاثة بعد وقيل عشر ذلكجة خاصة وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات واليومان بعده من المعلومات والمعدودات ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات فكل منها ندب أو إباحة ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر البائس الذي أصابه البؤس وقيل هو المتكفس وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع ثم ليقضوا تفتهم التفث في اللغة الوسخ فالمعنى ليقضوا إزالة تفتهم بقص الاظفار والاستحداد وسائر اختصال الفطرة والتنظف بعد أن يحلوا من الحج وقيل التفث أعمال الحج وقرئ بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأمر وكذلك وليوفوا وليطوفوا وليطوفوا المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين وهو الطواف الواجب بالبيت العتيق أي القديم لأنه أول بيت وضع للناس وقيل العتيق الكريم كقولهم فرس عتيق وقيل اعتق من الجبابر أي منع منهم وقيل العتيق هو الذي لم يملكه أحد قط ذلك هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير الأمر ذلك كما يقدم الكاتب جملة من كتابه ثم يقول هذا وقد كان كذا وأجاز بعضهم الوقوف على قولك على قوله ذلك في ثلاثة مواضع من هذه السورة وهي هذا وذلك ومن يعظم شعائر الله وذلك ومن يشرك بالله لأنها جملة مستقلة أو هو خبر بتداء مضمر والأحسن وصلها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر ابن الزبير لأن ما بعدها ليس كلاما أجنبية ومثلها ذلك ومن عاقب وذلكم فذوقوه في الأنفال وهذا وإن للطاغين في صاد حرمات الله جمع حرمة ومن لا وهو ما لا يحل هتكه من جميع الشريعه فيحتمل ان يكون هنا على العموم أو يكون خاصا بما يتعلق بالحق لان الايه فيه فهو خير له اي التعظيم للحرمات خير إلا ما يتلى عليكم يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كالميته الرجس من الأوثان من لبيان الجنس كأنه قال الرجس الذي هو الأوثان والمراد النهي عن عبادتها أو عن الذبح تقربا إليها كما كانت العرب تفعل قول الزور أي الكذب وقيل شهادة الزور فكأنما خر من السماء الآية تمثيل للمشرك بمن أهلك نفسه أشد الهلاك سحيق أي بعيد شعائر الله قيل هي الهدايا في الحج وتعظيمها بأن تختار سمانا عظاما غالية الأثمان وقيل مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدرفة وتعظيمها إجلالها وتوقيرها والقصد إليها وقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها القيام بها وإجلالها فإنها من تقوى القلوب الضمير عائد على الفعل التي يتضمنه الكلام وهي مصدر يعظم وقال الزمخشري التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات لكم فيها منافع من قال إن شعائر الله هي الهدايا فالمنافع بها شرب لبنها وركوبها لمن اضطر, لمن اضطر إليها والاجل المسمى نحرها ومن قال إن شعائر الله مواضع الحج فالمنافع التجارة فيها أو الأجر والأجل المسمى الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة ثم محلها إلى البيت العتيق من قال إن شعائر الله الهدايا فمحلها موضع نحرها وهي منا ومكة وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي وثم على هذا القول ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرها وإنما هي لترتيب الجمل ومن قال إن الشعائر مواضع الحج فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم أي آخر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة إذ به يحل المحرم من إحرامه ومن قال إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله محلها إلى البيت ولكل أمة جعلنا منسكا أي لكل أمة مؤمنة والمنسك اسم مكان أي موضعها لعبادتهم ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عباده والمراد بذلك الذبائح لقوله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصمام فإلهكم إله واحد في وجه اتصاله بما قبله وجهان أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدمة بقوله فإلهكم إله واحد أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم والثاني أنه إشارة إلى الذبائح أي إلهكم إله واحد فلا تذبحوا تقربا لغيره المخبثين الخاشعين وقيل المتواضعين وقيل نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك قوله بعد ذلك وبشر المخبتين واللفظ فيهما أعم من ذلك وجلت خافت والبدن جمع بدن وهو ما أشعر من الإبل واخترف هل يقال للبقرة بدنا وانتصابه بفعل مضمر من شعائر الله واحدها شعيرة ومن للتبعيض واستدل بذلك من قال إن شعائر الله المذكورة أو على العموم في أمور الدين لكم فيها خير قيل الخير هنا المنافع المذكورة قبل وقيل الثواب والصواب العموم في خير الدنيا والآخرة صواب معناها قائمات قد صفصن أيديهن وأرجلهن وهي منصوبة على الحال من الضمير المجرور ووزنه فواعل وواحدته وواحده صافة وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض عند موتها يقال وجب الحائط وغيره إذا سقط القانع معناه السائل وهو من قولك قنع الرجل بفتح النون إذا سال وقيل معناه المتعسف عن السؤال فهو على هذا من قولك قنع بالكسر إذا رضي بالقليل والمعتر المعترض بغير سؤال ووزنه مفتعل يقال اعتررت بالقوم إذا تعرضت لهم فالمعنى اطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله واطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء كذلك سخرناها لكم أي كما أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم، وقال الزمخشري التقدير مثلها مثل التخير الذي علمتم سخرناها لكم، لينا الله لحومها ولا دماؤها المعنى لم تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من الهدايا. فعبر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيدا لأنه قال لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله وإنما تصل بالتقوى منكم فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب. وقيل كان أهل الجاهلية يضرجون البيت بالدماء فأراد المسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت الآية كذلك سخرها لكم كرر للتأكيد لتكبروا الله قيل يعني قول الذابح بسم الله والله أكبر واللفظ أعم من ذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرهم وأذاهم وحذف مفعول يدافع ليكون أعظم وأعم وقرئ يدافع بالالف ويدفع بسكون الدار من غير ألف وهما بمعنى واحد أجريت فاعلة مجرى فعل من قولك عاقبة الأمر وقال الزمخشري يدافع معناه يبالغ في الدفع عنهم لأنه لي مبالغة وفعل المغالبة أقوى إن الله لا يحب كل خوان كفور الخوان مبالغة في خائن والكفور مبالغة في كافر قال الزمخشري هذه الآية علة لما قبلها أذن للذين يقاتلون هذه أول آية نزلت في الإذن في القتال ونسخ ونسخت الموادعة مع الكفار وكان نزولها عند الهجرة وقرأ أذن بضم الهمزة على البناء لما لم يسم فاعله وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تعالى والمعنى أذن لهم في القتال فحذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه وقرا يقاتلون بفتح التاء وكسرها بأنهم ظلموا أي بسبب أنهم ظلموا الذين أخرجوا من ديارهم يعني الصحابة فإن الكفار اذوهم واضروا بهم حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة منهم من هاجر إلى أرض الحبشة ومنهم من هاجر إلى المدينة ونسب الإخراج إلى الكفار لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم إلا أن يقول ربنا الله قال ابن عطية هو استثناء منقطع لا يجوز فيه البدل عند سيبويه وقال الزمخشري أن يقول في محل الجر على الإبدال من حقه ولولا دفع الله الناس الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه كانه يقول لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين وقيل المعنى لولا دفع ظلم الظلم بعدل الولاة والأول أليق بسياق الآية وقرا دفاع بالالف مصدر دافع وبغير ألف مصدر دفع